Yeah. da لَنْسَ <تصفيق> عَلَيْهِ وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب وَيَدِينُهُ اَيْدِيكُمْ وَأَرِمَ حُكْمَ مَنْ عَلَّمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فمن بإيد وعد منكم هدياً بارغ الكعبة هدياً بارغ الكعبة أو كفارة عفى الله